بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد طبعا ذكرنا في الحلقة الماضية كنا في وصف المهاجرين والأنصار في آخر صورة الأنفال في ثناء الله عليهم وهذا الثناء يجب أن يبقى عاما لكن ان وجدنا أناس خالفوا هذه الهجرة وهذه النصرة يعني أناس من الأنصار فلان الأنصار مثلا نافق وقال إن بيوتنا عورة يوم, يوم الخندق وأتى ذمه في آيات أخرى او نصوص أخرى يخرج من النصرة بالمعنى الحق نفس الشيء فيما يخص المهاجرين رجل عرفنا أنه رجع إلى مكة مثل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يعني تلك الأيام هاجر إلى المدينة وكان يكتب الوحي ثم عاد الى مكه وارتد كذلك عبد الله بن خطل كان مسلما ومهاجرا ثم قتل مسلما اخر وهرب الى مكه وهذا سبب قتله وليس سببه الرده كما في ال يعني ليس على اساس ايماني وانما على اساس جنائي على يتحال يقول الله بعد الذين بعد وصف المهاجرين والانصار ماذا يقول يقول والذين كفروا بعضهم اولياء بعض يا سلام هنا هنا تستطيع الفهم فهم هذا الدقه التي حاولنا ان نشرح بعضها الذين كفروا بعضهم اولياء بعض يعني الذين كفروا ليس في دائره واحده تمام الان فهمتم الان كل بداتم تفهمون الان طبعا ان شاء الله بعضكم يفهم افضل مني لكن الان بدا من لم يكن يفهم يفهم والذين كفروا بعضهم اولياء بعض اتذكرون الدائره ال ايضا لا اعيدها ما في باس الدائره هذه والذين كفروا هؤلاء الكفار هنا قربها هنا بالله اذن هنا عندما نقرا الايه والذين كفروا الذين كفروا هؤلاء الاحمر بعضهم اولياء بعض بعضهم داخلون في المؤمنين وبعضهم داخلون في المنافقين فهم فهم سجار طويل أوله في مكة واخره في المدينة هذا يجب أن يفهم هكذا وكذلك الف... ال... الآخرون المهاجر والأنصار بعضهم أولياء بعض والذين كفروا ايضا بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه هذه إن لم تعتقدوا هذا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوه ركزوا على الآية رقم 100 آسف, اسف رقم 73 من سوره الأنفال اعيد الايه احيانا الايه يكون تدبروها بتلاوتها يكون التدبر بالتلاوه لا لا يحتاج القران الا الى تلاوه فقط اعيد قراءتها والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه ايش معنى الا تفعلوه إيش دخل؟ إيش ماذا دخل إلا تفعله تكون فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم تعتقدوا أنتم أيها المؤمنون الخلاص، إن إل لم تعتقدو بأن بعضهم أولياء بعض، فستكون فتنة وهذا ما حصل. بمعنى انحرف يعني تم حرف الدين عن مساره نتيجة عدم اعتبار بعضهم أولياء بعض. وهذه واضحة في سورة النساء أظن في سورة النساء سيأتي بس لعلي إن شاء الله يعني أذكر الآيات ها أنتم نعم عندما ذكر الله هو في الممتحنة وفي غيرها من لكن في النساء هناك هناك آية واضحة عندما يقول الله عز وجل عن اتخاذ ال عن اتخاذ عن اتخاذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين اظن تلوتها لكم أمس ان الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين اي يبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا هذا في الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا وكذلك في سوره الممتحنه وستاتي هؤلاء ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونهم وتؤمنون بالكتاب كله ايضا ما يخص ولاه الكتاب وهذه إذن الآية والذين كفروا بعضهم اولياء بعض وتذكروا الآية الأخرى ليميز الله الخبيثة من الطيب ويجعل الخبيثة بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم هذه التش هذا الوصف وهي علة إرسال الرسل بالمناسبة الله عز وجل لم يرسل الرسل لنهتدي جميعا لو شاء الله لهدى الناس جميعا وإنما أرسل الرسل لإبلاغ الحجه والابتلاء وخلقنا للابتلاء والتمحيص ليعرف مراتبنا في الإيمان بهذه الدقائق في, في الارتقاء إلى الله عز وجل وهذا الارتقاء صعب يعني معظم إيمان الناس مسطح سطح واحد فقط ليس هناك واحد يحاول أن يؤمن إلا بما آمنت به الجماعة وهذا لا يفترق عما قيل بل, بل نتبع ما ألفين ما عليه أباء لا أنت, أنت مطلوب الله يح يحبك عندما تحاول أن تخلص إليه، أن تبحث عنه أن،, أن،, أن تسلك طريقا إليه لا يحب أن أنت لا تستأنس يعني كأنك لا تستأنس بالله إلا إذا كان معك جماعتك ومذهبك وشعب كامل تمشي معهم لا، الله عز وجل من وثق فيه ذهب إليه منفردا بنفسه لأن الإنسان سيبعث يوم القيامة ايضا فردا لن يبعث مع جماعته ولا مذهبه وما أشبه ذلك على أي حال يقول الله عز وجل إذن والذين كفروا بعضهم اولياء بعض تمام الا تفعلوه إلا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير الا تعتقدوه الا, إلا يعني يعني ان لم تعملوا ان لم تفعلوا على انهم بعضهم اولياء بعض سيحدث ما يحدث سيحدث فتنة في الأرض وفساد كبير حدث أو لم يحدث فتنه في الارض وفساد كبير ما هي الفتنه كما قلنا الفتنه تطلق على الاشتباه على الـ على, الـ على الشك في النبوه على الاشتباه على تحريف تحريف معنى القران كما في سوره ال عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنه هذه هي الحرفه عن المعاني تم حرف الإسلام عن معانيه أو لم يتم باتفاق المسلمين تقريبا جميعا كل منهم يقول يعني عندما يعظ أن معاني الإسلام قد ذهبت قد ذهبت ولعله من المذهبين لمعاني الإسلام لعله ولا نزكي أيضا أنفسنا لكن نحن ندعو إلى التفكير وإلى إعادة ال التدبر وما شبه ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا يقول الله عز وجل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم هذه أيضا ليست وصفا لجميع المهاجر والأنصار أو من تسمى بالمهاجر والأنصار هذا وصف للحقائق هنا أدلة الخطاب هنا معاني الخطاب بمعنى انه قد ياتي انا اعطيكم مثال والذي يعني هنا ذكر انهم مؤمنون حقا من هم والذين امنوا وهاجر وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم البعض قد يقول طيب اذا كانوا المؤمنين حقا لماذا يا رب تقول في مواطن في مواطن اخرى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله يا ايها الذين امنوا لما تقولن ما لا تفعلون هل هذا هو الإيمان الحق لا تعترض على الله بهذا لأن الله يقول لك هنا يجب أن تعي بأن الألفاظ لفظة الإيمان لفظة الهجرة لفظة الجهاد والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله جاهدوا في سبيل الله ليس رياءً ولا هنا يصف الله حالات قد لا تشمل من المهاجرين والأنصار إلا أقليات منهم وقد تكون نصفهم وقد يكون أكثرهم ليس عندنا نسبة لكن لا تست... الله له الحجة البالغة عليك ليس لك الحجة البالغة على الله الله له الحجة البالغة عليك في أن لا تلزمه ب... بتصوراتك التي لم تستكملها لا تلزمه بأفكارك المسبقة عن معنى الهجرة والنصرة لا تلزم الله بأفكارك المسبقة عن الإيمان أنت يجب أن تلتزم بما بينه الله في كتابه واذا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا إذن بالمعاني, بالمعاني العميقة بالمستوى الإيماني والجهادي ومستوى النصرة ومستوى الهجرة والإيواء المعاني العميقة التي يراد بها الله عز وجل والتي تتخلص من الرياء ومن الـ الـ الـ إرادة الدنيا لأن الله أيضا فصل في القرآن الكريم ولكننا كأننا لا نرى فصل بين منفق ومنفق مجاهد ومجاهد فصل كثيرا ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورئاء الناس, الناس ويصدون عن سبيل الله إذن حتى في المعيه محمد والذين معه الذي معه كلمة واسعة لأنه في آيات أخرى قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم إلى آخره ذكر تربصهم وذكر شكهم وارتبتهم وهكذا ستأتي إن شاء الله المقصود أنه حتى لفظ المعية لفظ, لفظ الصحبة لفظ المعية لفظ الهجرة لفظ النصرة قد يكون فيها مستويات على ما شرحنا سابقا إدراك هذه يتم من, من, من إدامة قراءة القرآن جمع الآيات المتشابهة في موضوع واحد وستدرك هذا يقول الله عز وجل والذين آمنوا من بعد هذا الآن ذكر المهاجر والأنصار الذين في المدينة وشرح من هم الذين هم المؤمنون حقه ويرضى عنهم والمعاني هنا مقصودة الذين آمنوا بالإيمان الحق آخره والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وقول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم طبعا أيضا الله ركز في القرآن الكريم على مسألة كانت عصبية قريش تأباها وهي مسألة الرحم وأهل البيت مودة أهل البيت وذكر حتى عن قصة إبراهيم وقال إبراهيم ذريات بعضها من بعض وهذا مسألة في الاصطفاء هذه تسبب حساسية وهي يبتلى بها العرب العرب ما كانوا يؤمنوا ما يحبون الاصطفاء ولا يحبون الاختيار ولا فلذلك شوشوا كثيرا على هذا المعنى والقرآن يؤكدهم من باب إقامة الحجية وقول وقول الأرحامي بعضهم أولى بعضًا في كتاب الله سواء في مسائل أثر أو غيرها وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. موقع الشيخ حسن فرحان المالكي www المالكي. بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ذكرنا في آخر بعد قبل الفاصل بأن مسألة أهل البيت أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون منهم تحت معنى قوله عز وجل وقول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ليس البعض طبعا لا بد من كلمة بأن من سنن الله عز وجل في خلقه اصطفاء, اصطفاء أقوام اقوام خ... من يعني سلالات خاصه كآل ابراهيم سلاله هذا يؤدي الى حسد الفريق للقباء الا... الاخرى في عهد ابراهيم عليه السلام وانه لماذا الله لم يختار منا لماذا الاختيار فقط ابراهيم ثم بعده اسماعيل واسحاق ثم بعده يعقوب ثم بعده يوسف بل حتى اخوه يوسف حسدوا يوسف لماذا هو هذه هي موطن الإبتلاء يجب أن نتنبه إليها والله ابتلى العرب لأن عندهم العصبية كانت يعني في غاية الله ابتلى على مستوىين مستوى اللغة ابتلاهم ببلاغة القرآن ومستوى العصبية التي عندهم ابتلاهم بالنبي عليه الصلاة والسلام كونه من قريش ورجل صادق إلا أنه كان يعني الصادق الأمين كان معروف بنزهته وصدقه إلا أنه لم يكن تاجرا ولم يكن يعني ليس لهم مصلحة هكذا ليس لهم مصلحة دنيوية في اتباعه فابتلاهم بهذا وابتلاهم أيضا ابتلا قبائل العرب قبائل قريش خاصة ابتلاهم بالنبي بارسال رسول منهم من قبيلة من داخل قريش وكانت كانت العصبية بين بيوتات قريش بني عبد مناف وبين غيرهم ثم بني عبد مناف كانوا أربع قبائل أبرزهم بن هاشم وبنو أمية بن عبد الشمس ولهم حليفان هاشم له حليف المطلب وأمية ابن عبد الشمس أو بن عبد الشمس لهم الحلفاء بن نوفل فعندما يبتليهم بهذا ثم يبتليهم بالوصية بأهل بيته ومكانتهم وفضلهم أيضا هذا يعطي مسؤولية زيادة على المسلمين الصادقين طبعا وقد ابتلي أهل البيت أيضا ابتلوا ابتلاء حسنا وابتلي أعداءهم ابتلاء رسبوا فيه لأن الابتلاء يكون على طبقتين قد ينجح فالابتلاء يعني رغم الضيق ورغم كذا نجحوا وليس كله طبعا بني هاشم صالح من الصالحين لكن يغلب عليهم يعني هناك أبو لهب من, من بني هاشم وهو طبعا كافر مات كافرا معاندا لكن أغلبية بني هاشم وقفوا يعني كان على الأقل أقل أقل يعني ذنبا وأما المصطفى من بني هاشم الخاصين بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهم ذريته الامام علي والزهراء هذه الذريه التي أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام والتي يعني أصابها ما أصابها من المسلمين قتلا وتشريدا وسماً وحتى على الأقل الحجة حتى الحجة لا نعرض حجتهم لا في النص ولا في أقوالهم وهذا ما فرق بين مذاهب المسلمين والمعتدلون من الفريقين مطلوبون بأن يجتمع حول محبة أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه المحبة يتجنب فيها الرواية الضعيف والوضوع وما أشبهها على أي حال سيأتي إن شاء الله ما يخص أهل البيت سيأتي في حلقات أخرى الآن أعود للترتيب أخذنا صورة البقرة ثم صورة الأنفال لأنها بعد البقرة مباشرة كانت خاصة ببدر والآن صورة آل عمران وأذكر مقطعا قبل انهاية هذه الحلقة ذكرها الله عز وجل ذكر فئة أخرى داخل المؤمنين فئة أخرى داخل المؤمنين أصابهم زيغ وشك يقول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتابة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخوى رب فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ هم مسلمون يعني هم داخلون داخل ديارة المسلمين ولذلك يتبعون ما تشابه منه وإلى اليوم تقريبا <تصفيق> عفوا إلى اليوم تجد الذين في قلوبهم زيغ لا يأخذون محكمات القرآن ينطلقون الى المتشابه ما أن نوصيهم بالقرآن الكريم حتى يقولون طيب هل في القرآن عدد ركعات الظهر والعصر لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي خلاص معنى هذا نترك القرآن ونرميه ليس معقولة أنت ابدأ الآن بالمحكم الله يبارك فيك ابدا بالمحكم وبعد ذلك انطلق للمتشابه واستعن اطلب من الله العون على تعريفك المتشابه وإذا لم تعلم شيئا الله لا يلزمك بشيء متشابه وليس معنا هذا رد السنة إنما القرآن له الأولوية بعد ذلك يأخذ من السنه ما يتفق مع القرآن ما يمشي في ضوء القرآن ما يشبه القرآن ما يشهد له القرآن وهكذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعاً أحياناً الواحد قد يغضب على, على لا شيء يعني ليس هناك أمامي أحد لكن غضبت على تصور أتصور يعني كيف يجادلون ليصدوا عن كتاب الله على أي حال يقول الله عز وجل نعم وأما الذين في, قلوب في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الفتنة كما قلنا التشكيك التشكيك فيه أن يرتد أن ودوا كما ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء إما الفتن بمعنى فيهم في قلوبهم زيق فيشككون يعني بعض الموجودين بعض الصحابة بعض المهاجرين بعض الأنصار بعض الذين مع النبي سموهم ما شئتم بعض هؤلاء كانوا يشككون بعض ضعاف المسلمين ببعض المتشابه يأتون ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء أن يأخذوا إليهم أكبر قدر ممكن من المجموعات التي تؤيدهم على هذا التساؤل وهذا الشك وابتغاء تأويله تأويله أن, أن يعود إلى ما يريدون أن يؤولوه يعني أن ليس المقصود ابتغاء بتأ... تأويله أنه ابتغاء تفسيره أنه... أنه حتى يفسره لا لأنهم في قلوبهم زيب يريدون أن, يت... أن تعود الآية على ما يحبونهم وهذا كثير في المسلمين على اي حال والراسخون في العلم يقولون وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امننا به كل من عند ربنا الراسخون في العلم اول ما ياتيهم القران امننا به اول ما يبداون امننا هذا من عند الله نزل من لدن حكيم خبير خلاص ما يحتاج نحن مؤمنون به مطلق كل من عند ربنا وما يتذكر الا اول الالباب يعني الذكره خاصة بالقلب واللب خاص بالعقل وما يتذكروا وما, يت... وما الذكره شرحناها سابقا وهي امتلاء القلب امتلاء القلب بالله عز وجل بحب الله بالخوف من الله بتذكر الله إلا أول ألباب أصحاب العقول الذين لا, ت... لا تهمهم هذه الدنيا وجمهرتها و... الشعبية وما شاء الله فلان معه كذا وحضره لا لا أصحاب العقول يعرفون أن هذه الدنيا يعني أهو من جناح بعوضة وأنه يجب وينبغي أن نقف عندها كثيرا ثم يواصل الراسخون في العلم الدعاء يقولون ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا يدل على أن الذين في قلوبهم زيغون قبل كانوا مهتدين وهذا يتفق مع الآيات الأخرى أن الذين آمنوا ثم كفروا وكفرتم بعد إيمانكم هذه مليئه في القرآن والغريب انهم أن التصور العام أن الردة ما حدثت ما حدثت إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أصحاب مسيلمة ايضا مثلما تصورنا أن النفاق ليس إلا في أصحاب عبد الله بن ابي تصورنا أن المرتدين ليس إلا مسيلمة الكذاب والكفار ليس إلا أبي جهل وأصحابه هذا التصنيم للمعاني المعاني حولناها إلى أصنام خاصة بمناطق معينة وأشخاص معينين حرمنا كثيرا من بركة القرآن الكريم وتدبره إذن فالراسخون في العلم هنا ماذا يقولون؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكروا إلا اولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هليتنا. شف تزق وأما الذين في قلوبهم زيغون الآية السابقة وأما الذين في قلوبهم زيغون إذن الزيغ هذا أتى متى؟ أتى بعد أن كانوا مهتدين يقولوا لأن, لأن الراسخين يقولون ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا فلفظ الزيغ يأتي بعد الهداية يعني كان مهتدي ثم زاق حتى اللفظ كذا في انحراف ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاج طبعا هذا المعنى من المعاني الذي يعني المعاني العرفانية أو الفكرية أو المعرفية أحاول أن أخفف فيها وأنطلق إلى الأحداث او الفئات الأحداث الظاهرة أو الفئات الظاهرة في القرآن ثم يقول الله عز وجل إن الذين كفروا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقولوا النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شيلوا العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد هذه الآية الأخيرة كيف يفهمها أغلب الناس الآن هذه الآية يوم هذه الصورة في العمران نزلت العمران يوم أحد أو معظمها يوم أحد الله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للذين كفروا من هم الذين كفروا هل هو بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص هل هو بمعنى الخاص كفار قريش أو بمعنى العام كفار قريش و الكفار الداخلين في المنافقين في الذين في قلوبهم مرضاً في المسلمين الله يأمر النبي أن يقول قل للذين, قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وبئس كيف يفهمونها حتى على مستوى الكفار قريش كيف يعني نحن هل نعرف هل نفهم بأن بأن الذين كفروا من كفار قريش وحاربوا النبي بأنهم سيذهبون إلى جهنم أم قلنا بأنهم أسلموا عام الفتح وأنهم ما شاء الله أصبحوا مع المسلمين سمن على عسل وأنهم فتحت لهم الهداية ورأوا آيات جديدة آه إذن آه نحن على على المعنىين جميعا أكثر المسلمين يكفرون بهذه الآية لا لا يعتبرونها صحيحة للأسف. طبعا طبعا هم لا يقولونها صراحة بس الآن يقال لهم الله يقول للنبي قل للذين كفروا ستغلبون واحد وتحشرون إلى جهنم وبإسلامها من هم الذين كفروا يوم نزلت الآية ألم يكن كفار مكة طيب ما عقيدتنا فيهم هل عقيدتنا فيهم أن النبي قد, قد قال لهم هذا وبشرهم أم لا سنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الشيخ حسن فرحان المالكي دبليو المالكي